يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمد بعيدا ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه. والله رؤوفٌ بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيدها بِكَ ودرّيّتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب